از سعانه من ما فاللهم اجزه عنا خير الجزاء خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وإماماً عن قومه وعشيرته وارض اللهم عن صحابته الأطهار الأخيار الأبرار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حادةً مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون اللهم اجعلني وإياكم من المفلحين اللهم ارض عن صحابة نبيك اللهم ارض عنهم والعن من لعنهم واجمعنا اللهم بهم في مستكر رحمتك عندك يا مليك يا مقتدر إنك ولي ذلك والقادر عليه ومولاه ثم أما بعد تحدثنا بالأمس أيها الأحبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن كتاب الله وأنه المخرج من الفتنة فيه نبأ من قبلكم واترقنا إلى قصة موسى صلى الله عليه وسلم ولم نكملها وعدنا الإخوة اليوم أننا نكمل ما قد سبق وتكلمنا فيه ولكن الأخوات دائما وأبداً يكون لي معهم نصيب من الحديث فأنا ممن يحب المرأة ويناصرها بل هي شغلت حيزاً كبيراً من حياتي سواء العلمية أو العملية وهناك مؤلفات عدة من الله سبحانه وتعالى على علي بتصنيفها عن المرح فأنا استاذ من الإخوة اليوم الحضور وننتقل بكم نقلة وهذه النقلة تخص المرأة المسلمة وإذا انتهينا من هذا الحديث بإذنه سبحانه جل وعلا نكمل ما كنا بصدده في قصة صيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي نتحدث عنه الآن أو اليوم حديث ذو شجون يوضح لنا أنماط متعددة من الرجال مع نسائه وهذا الحديث يسمى حديث أُمُّ زرع وهو متفق عليه أي في البخاري ومسلم فهو حديث في كمة الصحة وقبل أن أطوف بحضراتكم في بستان هذا الحديث يجب أن نعلم بأن الزواج نعمةٌ عظيمةٌ من الله جل وعلا امتن بها المولى سبحانه ذل وعلا على عباده والزواج هو سبب وسر من أسرار ديمومة هذه الحياة والزواج سنة من سنن الله في خلقه وأول من يمتثل هذه السنة أنبياء الله ورسله قبل أيام قبل أن أتيكم جمعتنا جلسة وتضم أصناف من بعض الناس منهم من هم شباب مثلي ومنهم من هم شبان مثلكم ومنهم من دون ذلك شخاد اللي يعترض على كلام فعلمنا بعض الشباب الجالس معرض عن الزواج نتيجة المشاكل التي يعايشها الأزواج والزوجات في حياتهم. حتى عالقرنني وصلتني رسائل كثيرة يعني منذ زمن ليس بالبعيد من بعض الفتيات يعني تقول والله يا شيخ أنا أصبحت أصرف نظر عن الزواج نتيجة المشاكل التي نعيشها. فالمهم أن أحد الأخوة قال نود من كل إنسان موجود أن يختص لنا الزواج في كلمتين فبدأ وبي فتكلمت وانتهى المجلس عند أحد فقال أنا أقول لكم شيء فقال الزواج الزواج وانتبهوا معي الزواج هذا زي البرميل هو برميل الزواج برميل يطر البرميل ده يكون مليان إيه فقال الزواج برميل ممتلئ زفت ممتلئ زفت أول ما تفتحه تحصل كده عشرة سنطي أو خمسينة سنطي عسل تبدأ تأكل في العسل وفجأة لنفسك وضعت في الزفت أحد الحضور اعترض وبقوة قال كلامك هذا غير صحيح قال لماذا؟ قال يا أخي الزواج كله زفت أنا من أول يوم وأنا في الزفت قال له الغلط مش عليه ومش على البرميل الغلط عندك أنت قال له لماذا؟ قال له لو فتحت البرميل من تحت فأنت الآن ينبغي أن تذهب وتغلق البرميل من تحت وتبدأ تعيد فتحه مرة أخرى من فوق فكلٌّ أبرى بنفسه فمن وجد أنه أخطأ وفتح البرميل من تحت فليصحح ويفتحه من فوق وعندما يقترب العسل على أن ينتهي يزود عسل يجب أن تكون حياتنا كلها عسل وهذا لا يكون أيها الأحبة إلا بالامتثال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نسير وأن نتصفح سيرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه أخرج الإمام أبو داود والحاكم والترمذي وغيرهم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق والمبرأة من فوق سبع سماوات تقول أت النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة غزاها واختلف الرواه أو شك الرواه هل هي غزوة تبوك أو غزوة خيبر المهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان لعائشة سطرة أو سفوة تسطر بها أشياء فأتت الريح وهبت فانكشفت هذه السطرة على العاب لعائشة انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع نسائه فقال ما هذا يا عائشة ما الذي تحت خلف السطرة قالت هؤلاء بناتي يا رسول الله فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وسطهن فرس وله جناحان قلنا وما هذا الذي وسطهن أرى قالت هذا فرس قال صلى الله عليه وسلم متعجباً ومتنزل في القول هو يعلم لكن يريد أن يتحدث مع عائشة كان عمران في ذلك الوقت أربعة عشر سنة رضي الله عنها وأرضاها قال فرس وله جناحان قالت لا تتعجب يا رسول الله أنا سمعت بأن سليمان ابن داود كان له خيل لها أجنحة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا يعني الله تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي يجهل هذا الأمر وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم فما ملك نفسه صلى الله عليه وسلم إلا وتبسأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في صفر في غزوة وكان إذا خرج في غزوة يقرع بين نسائه فأيتهن خرجت عليها القرعة تخرج معه في مرة خرج مع عائشة ويقول للجيش تقدموا تقدموا فيتقدموا ويقول يا عيش تعالي سبيقيني نجري سباق محمد صلى الله عليه وسلم إمام هدى يصابق زوجته فتقول فصبقني فسبقته صلى الله عليه وسلم كنت صغيرة فسبقته تقول فمرت الأيام والسنين وأنا نسيت وفي مرة من مرات أيضا كنا في غزوة فقال للجيش تقدموا فقالت أصابقيني قلت أصابق فتصابقن فصبقني صلى الله عليه وسلم لأني حملت اللحم خلاص أصبحت سمينة فضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك هذه بتلك بل لما سئلت أمنا رضي الله عنه وأرضها عن حاله صلى الله عليه وسلم إذا خلا بأهله قالت كان ضحاكا بساما صلى الله عليه وسلم بل صلى الله عليه وسلم لم يترك النزاح حتى في اللحظات الأخيرة كما عند مسلم وغيره دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بعد أن زار البقيع وصلى عليهم وترحم ودعا لهم فإذا بأمنا تشتكي وتقول ورأساه إنها صداع فقال النبي بل أنا ورأساه يا عائشة فقالت ورأساه فقال لها ما يضرك أنك إذا متي أكفنك وأغسلك فالتهبت بغيرة في صدرها وقالت ليكن هذا حظ غيري وكأني بك تشتهي موتي وكأني بك إذا أنا مت فغسلتني وكفنتني وفي نهاية اليوم تأتي بإحدى نسائك وتعرس بها عندي في على سيريا فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الوجع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم حسن العشرة في يوم من الأيام جالس مع السيدة عائشة ولذلك دواب البخاري رحمه الله عند هذا الحديث باب مسامرة الرجل مع أهله يجلس معهم يتحدث يجلس معهم يتحدث من من إلا من رحم ربه يجلس مع زوجته وأهله وأولاده يتحدث كل وقت مشغول مشغول مشغول وتجدوا منشرح الصدر مع إخوانه مع أصحابه أما إذا أت البيت فهو أسد الليل غضنفر وكأنه داخل سكنة عسكرية هذا إلا من رحم ربي فتقول السيدة عائشة تري تسامل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله اجتمع إحدى عشرة امرأة طبعا هدف الجاهلية فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يخفين شيئا من أخبار أزواجهن وننتبه نبدأ ننتبه لهذا الحديث العظيم هذا الحديث يوضح لنا أنماط مختلفة من الرجال ومشاكل متعددة التي تحدث في كثير من البيوت وهذا الأمر قديم لأن الطبيعة البشرية شبه, شبه يعني موحدة. فقالت الأولى تقول زوجي لحم جمال غث زوجي لحم جمال غث على رأس جبل فلا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل تقول إن زوجها لحم جمل هزيل يعني ليس لحم ضأم لهزيل ضعيف ومع ضعفه وردائته فهو كذلك على رأس جبل بعيد صعب المنال وهذا الجبل وعر تذهب إليه بشق الأنفس وتلاقي المخاطر والمشاكل ومع ذلك فهذا الجبل لا سهل فيرتقى ولا سمين أي جيد فينتقل إلى البيض وينتفع به فهي تشبه زوجها بأنه هزيل ضعيف إذا كان الرجل ضعيف إذا لا يستطيع أن يقوم بواجباته الشرعية فهي تنبه وتكني عن ذلك وحتى ومع هذا الضعف والهزال فهو سيء الخلق. من الصعب أن تتحدث معه وإذا وصلت إليه فما عساك أن تحصل تقول حتى وإن استمتعت به فإني استمتع كما من يستمتع بلحم الجمل الهزيل، هل هناك متعة؟ ومع ذلك صعب يعني إذا حدث بيني وبينه لقاء يكون بشق الأنفس وبالتهب فليس هناك متعة تذكر هذا صنف من الناس قالت الثانية قالت زوجي عيايا غيايا طبقاء كل داء له داء شجتي أو فلكي أو جمع كل اللكي طبعاً دي مش لغة ناس ده لغة عربية فصحة زوجي تقول زوجي طبعا هذه صفات يعني فضيعة ما معنى غي ياء يا شيخ عنادي؟ كي؟ عي طبقاء أول مرة تسمح صح وكان <تصفيق> تكون زوجي عيّة من العي وهو العجز أي أن زوجها عاجز ضعيف نلاحظ أن كل الناس تتكلم عن إيش عن العجز إذن الق... ق... قضايا الفراش مهمة جدا وليس فيها حياة نتكلم فيها بالضبط الشرعية ليس هناك يعني حياة ظاهرة للعيان مثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل حياته فاترة. يأتي يا رجل ويقول يا رسول الله اني اجامع زوجتي واكسل لا انزل. هل علي غصلي? يكون نعم فاني كنت اجامع هذه ويشير على عيشها واكسل. اذا ليس هناك حياة في هذه الامور. وخصصا معظم الطرقات والمشاكل الزوجية تأتي من هذا الامر. يعني هللاحظ في تلك النسوة? معظمهم يشتكين هذا الامر. واذا ارادت ان تمتدح زوجها. تنتضحه أيضا بهذا الأمر فتقول زوجي عيياء أي عاجز غيياء يعني أحمق غبي طبعا مش أنت للسعادة طبعا غيياء أحمق لا يحسن التصرف طبقاء أي وصل الغاية في الحمق والسفه. ومع هذا كله ضعيف لا يستطيع ان يفعل شيء كما تقول زوجة رفاعه القرظي لما طلقت منه كما عند البخاري امراه تزوجت برجل يسمى رفاعه القرظي فبانت منه فتزوجت برجل آخر اسمه عبد الرحمن بن زبير القرظي فلما قارنت بين الرجلين وجدت هناك فرق فقالت يا رسول الله تزوجت عبد الرحمن بن الزبير بعد أن طلقنا رفاعة والله يا رسول الله إن عبد الرحمن لا يملك إلا مثل هذه وأخذت بهدب من ثيابها تقول مثل هذه ما يغنى عني شيء هذا بين يد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يرتسم صلى الله عليه وسلم حتى أن خياد بن عص يقول لأواقل صديق ألا تسجل هذه المرأة التي عندك كيف تتكلم بين يد رسول ذلك الأمر يا جماعة الأمر يعني إحنا لا يكون عندنا نوع من الحياسية التي ليس في محلها فقالت رغم هذا العجز والضعف والحمق والسفة فهو كل داء له داء هذه قمة الذم يعني جميع العيوب الموجودة في البشر في هذا الرجل وهذه كلمة جامعة مامعة في الزمن كل داع له داع شجتي او فلك او جمع كل الذي واذا غضب هو طبعا احمق وسفيه ما عنده عقل اذا غضب لا يتملك نفسه شجتي والشج يكون الرأس يضربك بالعصا حتى يكسر رأسك او يكسر عظام جسمك أو يجمع الاثنين مع بعض، شقتي أو فلكي أو جمع كل لك، نص الله السلامه. طبعا أظن هذه المرأة تصرحت فينا ولا شراكش عارف؟ لا لا لا. ما ما يبعدها أبعده عنها هذا الحمد لله. فهذه المرأة يعني وصفت هذا الزوج بوصفات بو بو بو بو قبيحة جدا ولذلك. يعني النساء جلسنا مع بعض وهذه طبيعة النساء إذا جلسنا يتحدثنا عن ما يحدث بينه وبين أزوده فالإنسان يحذر يحذر أن يسيء إلى زوجته فإن أساء إليها فضح سيفضح بلا شك ولا تركيش عالي إيه نعم بالله لو لا لا لا ما لا سطيع أنه لا لا هيتكلمه واسم من الكهر. يعني واحد شكك او فلاك او جمع كلك ايه? والتريد تتكلم. لازم تتكلم تنفس عن نفس اياك. لازم تتكلم. طيب. قالت الثالثة. زوجي لا ابث خبر. لا ابث خبر. اني اخاف ان لا اضر. وفي رواية احشى ان لا اضر. إن أذكره أذكر عجره وبجره تقول زوجي أنا لا أستطيع أن أنشر خبره لأن خبره سيء للغاية وسيرته نتنة فأنا إذا تحدثت فإني أعكر المجلس بالحديث عن هذا الرجل هذا أمر الأمر الثاني أخشى إن تحدثت عن يبلغه أنني تحدثت عنه فيطلقني وأنا لا أستطيع فراقه ليس محبة فيه ولكن لما بيني وبينه من الأولاد يعني كثير من المشاكل يعني أطلع عليها أجد يعني أمور لا تطاق يعني الإنسان يسمع من المرأة مشاكل ويعني يعني ما يفعل بها زوجها من الفاعل يعني يكاد الإنسان يعني يحترق، فيعني قلما أنصح إحدى يعني قلما أنصح إمرات تصل علي بالطلاق قلما ذلك، ولكن هناك أمور كل يعني هذا أمر لابد من الطلاق يا شيخ ما أستطيع يعني أنفصل عندي أولاد، ويزداد الأمر سواء إذا لم يكن عندها أهل يتيم أو مشابه ذلك، ويزداد الأمر ذروة إذا كان أهلها كذلك يقول لها إذا اطلقت اطلق وترك أولادك وهذا كثير جدا كيف تترك أولادك؟ فتقول أنا لا أستطيع أن أحدث عنه أخشى أنه يعلم أن تحدث عنه فيطلقني وإن أذكر يا جماعة وإن أذكر ماذا أذكر فيه أذكر عجره وبجره يعني أنا لو, أص... لو أردت أن أتحدث فإني أتحدث بحديث طويل أجلس أتحدث وأسرد عيوبه كلها فهي عيوب ظاهرة وعيوب باطنة فربما يأتي الوقت كله ولا أنا لا استوفي عيوبه وقال العجر هو انتفاخ العروق في الوجه عند الغضب والبجرو هو انتفاخ العروق البطن فهي تقول بأنه سيء الظاهر وسيء الباطن فماذا أقول؟ طيب قالت الرابعة زوج العشنة أظن هذه العشنة جيدة شغالة صح؟ إيه أظنك يعني ممكن تكون أنت العشنة صح؟ تقول زوجي العشنق إن أسقط أعلق وإن وإن أنفق أطلق لا إله إلا الله تقول زوجي العشنق يعني إيه العشنق الطويل المفرط الطول احنا عندنا يقول لك هي الطويل وهائف ما من ديش اي فائدة يعني كل اللي فين هو طويل لكن بدون اي اي ادنى فائدة طول المذنوم طول مذنوم يعني كده زي عود الجصف في مع البرسيم. يعني بس ما له اي منظر الان هو طويل بس تقول ان اسكت اسكت عن حالي ولا أتكلم في حضرته أعلق يعني لا يقربني ولا يهتم بي وكأنني من غير زوج فأنا معلقة لست عند زوجي فأستمتع به ولست مطلقة أبحث عن زوج. هذا انسكت طيب وإن تحدثت طلقت ومغضاك من طلاق؟ نار تحترق به المرأة الطلاق شر شر عظيم ولكن أحيانا يكون هو الحل ولذلك الأمن الله سبحانه جل وعلا يعني شرعه يعني أحيانا يكون هو العلاج هو الطلاق وإن يتفرق يغني الله كلا سعته لكن هو في, في الجملة شر عظيم في تشتيت للأسرة، فيه كسر للمرأة حتى للرجل يتعذب كذلك. فالمرأة تقول أنا صادرة، لكن ماذا أفعل؟ إذا أردت أن أتحدث في حضري لا يسمع لي كلام، ولا يهتم بي، ولا ينظر إلي، وكأمي لست موجودة في حياته. وإن تحدثت وشكيت طلقني فماذا أفعل؟ الخامسة. الخامسة إحنا الحين جالسين من أول ما اشتغلنا جلسين ضرب وشج و... جلسين طحن نسأل الله أن يأتينا خير تقول الخامسة زوجي كليلة هامة لا حر ولا برد ولا قر ولا مخافة ولا سآمة إن شاء الله هذه المرأة وكأنها تصف أخونا الشيخ طارق الحواس تقول زوجي كليل هامة ليل هامة ليله عليل. طيب الشيخ عادي اليد ما شاء الله تشارك وكأن وكأن وكأنك تقول ما تصفك أنت لا أنا ما حاجزت وإذا كنت شاء أبشر هيجي الحين تقول زوجي كليل تهامة في طيبه والأنس به والاستمتاع بهذا الليل العظيم لا حر ولا كر أي معتدل رجل معتدل في الأمور كلها رجل فيه مروءة رجل فيه خير لا إفراط ولا تفريط لا ما خافه. من يجلس مع أن أشعر بالأمان معه لا أخاف بعض النساء لا تشعر بالأمان مع زوجها وإذا المرأة لم تشعر بالأمان مع زوجها تكون الحياة لا لعنى المداهل الله سبحانه ودل وعلا فلماذا يقول حبة نكون كليل ففامة مع نسائنا تكون لا حر ولا كر معتدل. ولا برد ولا مخافة يشعرها بالأمان والحب والدفء وهناك مشاعر فياضة تأنس به وتحب حديثه ولا تريد أن يفارقه بحال من الأحوال كلما فارقها تشتاق إليه وكلما جلس معها تستأنس به ولا سآمة أي أنها لا تمل الحديث معه ولا الجلوس معه وهذا إن دل فإنما يدل على حسن العشرة المرأة الآن تصف زوجها بأنه حسن العشرة حسن العشرة نسأل الله أن نكون منهم طيب ماذا كانت السادسة خلي عندك هذه وانت محظك لا لا <تصفيق> طيب من يأخذ قول السادسة يكون عنده وهو محظوظ ها؟ طيب، تقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد وش رأياتك فيه انت حاجة بس انت اخترتها بس فيه انت حاجة ممتاز تقول زوجي إذا دخل فهد الفهد طبيعته ينام هادئ نايم يحب ينام كثير تقصد أنه هادئ الطبع وإذا خرج فهو أسد ليف ذرغام يخافه الشجعان كما يخاف الأسد كل سبع ضاري فيتصف زوجها بالمروءة إذا دخل فهد البيت كده مجرد ما يدخل يحصل فيه هدوة سكونة وهناك من يدخل البيت تشعر وكأنك في حالة صراع حالة استنفار كل واحد يشوف ركنه يجلس فيه وقيل بأنها قالت فهد أي أنه إذا دخل البيت لا يتمالك نفسه إلا أن يتب عليها ويجامعها فهي محبوبة عنده كنت تتمنى ذلك منك. فهي محبوبة عنده لا يصبر عليها هذا المعنى يشعرك بمعنى آخر أن هذه المرأة تمتدح نفسها بالجمال بالنظافة بالأناقة بالتجمل لأمة الرجل إذا كانت هذه المرأة هذا حالها أنه لا يصبر عليها كل ما رآها جاء معها هذا إن دل فإنما يدل على إن المرأة دائما متهيأة للرجل من ما إذا نظر إليها سرّت وهناك من إذا نظرت إليها أحننت فيه ولو شو رأيك لكن أنت ما عندك هذا الأمر الحمد لله تقول هذا الرجل فيه من هذه الصفات هذا هو حاله في البيت ولا يسأل عما عهد رجل كريم يأتيها بالمال ويأتيها بالشراب وباللباس وبالأشياء الكثيرة يعبئ البيت أغراض وأشياء ويدخل البيت فلا يجد شيئا من ذلك ومع ذلك لا يسأل أين ذهبت هذه الأشياء يدل على قرمة وعلى سخاخه وأظنك كذلك. طيب السابعة ماذا قالت؟ من يأخذ السابعة؟ من يأخذ السابعة؟ هه؟ من يأخذ السابعة؟ ويبشر بالخير. تقول <تص> السابعة زوجي إذا أكل لف. الله هو أكبر إذا أتله لف وإذا شرب اشتف وإذا نام أو ابتزع التحف ولا يولج الكف ليعرف البت مشاء الله أنت فاتحين بقوة كده مش عارف فاهمين ولا مش فاهمين مش عارف إما أنت فاهمين ومشون ودي شيء طيب وإما أنت مش فاهمين حاجة اخر واحد بس الباقي كله و... معنى إذا أكل لف أكل لف, يعني و... و... يعني إذا أكل لف يعني إذا أكل لف يعني ايه اذا أكل لف لا لف معناه أحسنت إذا أكل لف آه يأكل بشراها يأتي على جميع الاكل اللي في الماء ده. أمامه تيس تاس امامه مندي كروم هم لازم يخلص. واذا شرب اشتف يأتي على الاناء كله. طبعا المرفوض الراجل ده بقى اللي ايه? اللي ما شاء الله اللي بياكل هذا الاتل كله المرفوض بقى ايه? يعني يعني لابد يقضي واجباته صح. لكن شوف بقى البلاء شوفوا المصيبة السؤولة. تقول واذا نام التف يقوم واخد اللحاف ونايم لوحده. يا فرحتي بيه. يعني يعني هذا يعني هذا غزيك وتعرفك زي التيس وفي النهاية تنام لوحدك لحالة قوة الله بالله إذا أكل لف وإذا شرب اشته وإذا طزع التحف أو التف ولا يوجي اليد ليعرف البث تكون ولا يدخل يده إليه أي لا يتلمسني ولا أشعر منه بحنان ليعرف ما بي من حزني لا يجلس معي يقول لي ماذا تشتكين ما الذي يحزنك ما كده أبدا يأكل وينام وانتهينا وخلاص وكأنه جيفة يعني الله يعزكم وجل ك الحمار يأكل, يأكل وانتهين ما له ده هاي شغرة إلا يأكل وينهى على الأكل كله ويناء قال بعض أهل العلم كابي عبيدة في غريب الحديث يقول قولها ولا يولج الكثف ليعلم البذل هذا ليس جمب هذا متح قالوا كيف ذلك قالوا أن هذه المرأة كان في جسدها عيب فيها عيب خلقي فكان الرجل من كرم خلقه لا يضع يده عند هذا الموطن الذي فيه عيب حتى لا يحزنها فهذا هذا معنى يحتمل وهذا معنى يحتمل طيب الثامنة من يأخذ الثامنة وأمره إلى الله ها؟ من يأخذ الثامنة خلاص أنا بأخذ الثامنة تكون الثامنة زوجي المس مس أرنب المس مس أرنب والريح ريحه زرنب إيش رأي فزرنب يا الشيخاني ممتاز أغلبه والناس يغلب تقول ألمسوا مسوا أرنب يعني الأرنب يا جماعة ملمسه إيش ناعم حرير تقول هذا الرجل إذا لمست جسده فجل ناعم وجميل هذا يدل على أنه دائما نظيف أو أنه لا يلبس من افتياب إلا أطيبها وأغلاها فإذا مسسته وكأنك تمس أرنباً من نعومته وهذه كناية على أنه حسن العشرة لين العريقة طيب سمح إذا رأته هللت وبشت في وجهه هناك يعني أناس كذلك يعني والريح وريح زرنب الزرنب نوع من أنواع الطيب من أفضلها أي أنك لا تشم منه إلا رائحة طيبة على طول الحال وهذا يقول سيدنا الله بن عباس إني لأحب لا أن أتزين لزوجتي كما أحب أن زوجتي تتزين لي بعض الناس يفروا كي من عند الغنم هو ريحة الله المستعان وقال من عند الإبل وداخل وهاجم تجد يعني ما في نفور شديد وكذلك تجد بعض النساء يعني تريد أن تجلس مع زوجها وكلها روائح من البصل ومن الثوم ونسأل الله السلامة لا. لابد أن نهتم هذا ليس في شيء بعض الناس بعض الرجال يعني يقول هذا أمر يعني ما يعني كيف نلقى تزلزش هذا يتنفى مع الرجولة بالعكس هذا هو الرجولة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل لنسائك صلى الله عليه وسلم فالمرأة تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه والناس يغلب يعني أنني إذا تحدثت معه وطلبت منه أي أمر فأنا ينفر لي ما أريد مش معنى كده أن زوجته بقى هي المسيطرة عليه وهي اللي ركباه لا ويتعامل معها بحسن خلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائماً وأبداً يسارع في مرضات أزواجه. يخرج بالجيش. عائشة معه تفقد عقد. يوك في الجيش كله ليبحث عن هذا العقد. في حدث الوداع صلى الله عليه وسلم جمل صفية. يتعثر بها يوقف الحجيش كلهم أكثر من مئة ألف يوقفهم صلى الله عليه وسلم لكي يصلح شأن صفية رضي الله عنها وصلى على محمد كان صلى الله عليه وسلم جالس مع لسائه يسألنه النفقة ويغفرن عليه وتعل أصواتهن على صوته الشريف صلى الله عليه وسلم ولما شعرنا بدخول عمر قمنا يبتذرنا الحجاب مهابة من عمر فدخل عمر والنبي يضحك فقال لنا عمر أضحق الله سنك يا رسول الله ما الذي يضحك؟ قال هؤلاء النسوة كنا عندي الآن يسألني النفقه وكل واحد يتقول لك أنا عايز أنا وكل واحد يرفع الصوت ولما شعرنا بك قمنا يبتذرنا الحجاب خفنا فنظر إليهن عمر وقال يا عدوات أنفس أتهدنني ولا أتهدن رسول الله قالوا أنت أغلب وأفض من رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه والناس يغلب لكن هو في خارج البيت له شخصية قوية لا أحد يغلبه يعمر وينهي أما في البيت فهو لين هين. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يعجبني من الرجل أن يكون في أهل بيته صبية وهذا جماعة ليس فيه خلل وش المانع تجلس مع زوجتك تنظف معها المطبخ تغسل مع ما, ما فيها شيء النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت أمنا عليشاه كان يخصف نعله ويخذ ثوبه صلى الله عليه وسلم وكان يقوم على نظافة البيت والله ليست هذه انتقاص لك ولكن هذا يعني من المودة والمحبة التي تجعل الزواج حياة طيبة وهذه ليست فيها قدح كرامة الرجل بين زوجته ليس هناك من يسمى بهذه الحازية كرمت ومشك... هذا كلام مو بصحيح هؤلاء يا جماعة هذا س... هذا محمد صلى الله عليه وسلم يعني عندما نقول نريد أن نمتثل بسنة النبي يقول أنتم رجعيون نعم نريد أن, نكون... أن نرجع إلى... إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه الرجعية، فألعم بهم الرجعية. طيب، التسعة، من يأخذ التسعة؟ هاه؟ من يأخذ التسعة؟ طيب، ما اسمك؟ اسمك ماذا؟ أحمد. أحمد. الله الله يعينك يا أحمد. ها، تأخذ التسعة ولا نشوف حد غيره؟ لا هو 11 في فرصة ان شاء الله خلاص نعتمد لتساعة معك يا احمد خلاص التاسعة انظروا تكون التاسعة زوجي رفيع العناد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد طبعا انت فهم... فهمين كل كلمة لا لا لا السّلام عليّه وسلم. تقول زوجي رفيع العماد يعني بيته مرتفع وهو من علية القوم حتى يراه الناس من بعد فيقصده الضيوف. رفيع العماد بيته معروف كل البلد تعرفه. طويل النجاد النجاد هي حم حملة السيف الجراب السيف. طويل النجاد هذا دلت أيضا على شيء أنه هو طويل جسيم قوي لأنه اللي يحمل ما يكون السيف حمائله طويلة إذا اللي يحمل السيف الطويل إلا الرجل الطويل القوي وهي كذلك تصفه بالشجاعة تصفه بالشجاعة عظيم الرماد الرماد تبعه عظيم وهذا إن دلت فإنما يدل على الرماد لا يكون إلا عن النار والنار عند العرب نتيجة كثرة الضيوف. تدل على الكرم. عظيم طبعا تتحس تتمنى تاخدها دي. انا حاجز فيك ذلك. خد العشرة. تقول عظيم الرماد. ان ضيوفه كثيرة. ناره لا تطفأ. قريب البيت من النادي، وكانت العرب تمدح الرجل إذا كان بيته قريب من النادي، أي مجتمع الناس، لأن لو بيتك قريب من النادي، إذا كل الناس هتأت عندك، فتقول أنه وبيته قريب من النادي، يعني الناس كلها تصل إليه، وهو متفرغ لقضاء حوائج الناس، يستعمل جاهه وماله وكل شيء في خدمة الناس، فهي تخدم، فهي تصفه بأفضل الصفات. ناتي العشرة اللي هي عند الشيخ عادل خلاص طيب العشرة تكون زوجي مالك وفي رواية ابو مالك وما عدراك ما ابو مالك وابو مالك خير من ذلك يعني ايه خير من ذلك اي انه خير من الرجال الذين صبقوه في الذكر، يعني هو أفضل من التسع اللي ذكروا، يعني أفضل من عظيم من من يعني عظيم الرماد وطويل النجاد ورفيع العماد وقريب البيت من من من من الناد والمس مس عرنب والريح روح جرنب، تقول زوجي أفضل من هؤلاء كلهم، وكأنه جمع هذه الصفات وزيادة، تقول إيش زوجي مالك؟ وما أدراكه ما مالك ومالك خير من ذلك ليش خير من ذلك له ابن كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقلنا أنهن هوالك طبعا أنت فاهم طبعا عشان أنت مختارها طبعا أنت فاهم طب ممتاز وهم أنت في أنت حاجة يعني لا بقى الى ده فرحنا ده دو استعديه ضيوف ايوه احسنت احسنت أحسن. ما شاء الله عليك والله انت ممكن تجلس مكاني تقول زوجي هذا مالك عنده ابل كثيرة والعرب تمتنع من عنده ابل كثيرة حتى الان الانسان يظهر يعني ملقه وجاهه ورفاهيته بكثرة الابل تقول عنده ام الابل كثيرة ومع ذلك فهو يسرح بعضها للمرأة قليل جداً يسرحها للمرأة والباقي جالس عند بارك كثيرات المبارك لماذا؟ لأنه يكى كم استعدا في أي وقت وأي أي وقت وحين لمن يأتي له من الضيوف هذا ذل على القرم تقول إذا سمعنا صوت المزهر المزهر هذه آلة من آية الجهلية كالطرب كالعود كان من عالية الجهلية إذا, إذا أقبل الضيف يضربون بالمزهر من باب رسوم الاستقبال فالإبل إذا سمعت هذا, هذا الصوت عرفنا بأن هناك ضيف قد حل بساحتهم وإذا حل ضيفا بساحتهم فهن هوالك بلا محالة إذا سمعنا صوت المزهر أي قلنا أنهن هوالك وكأنها تصف أيضا أن حتى إبله فيها كرم يعني لا تخاف بالعكس يعني ينشرح صدرها إذا سمعنا صوت صوت المظهر بأنهن سيقدمنا للضيف يعني شفت خيل تصف حتى الإبل بالكرم وهذا الكرم يعني أخذ منه أخذ لهم من الرجل نفسه هذا يدل هذا رجل كريم لأبعث يعني بلغ الغاية من القرم كما أما صاحبنا الأول بلغ الغاية من الحمق والسفه نأتي إلى الحادي عشر وهو بيت القصيد وهي أم زرع وأبو زرع قالت الحادي عشر زوجي أبو زرع افتح لي شيء فورك زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي أقول ثاني أعيد أعيد أي تسمع كيف تفسر طيب. تقول أبو زرع وما أبو زرع أناس من حليل أبني وملأ من شحم عبضي وبجحني فبزحت إلي نفسي طبعا أنت فين طبعا <تصفيق> أحسنت فإن شاء الله أنت السنة جاء تصير شيخ ما فاك لا تقول عليكم السلام الله تقول أناس من حلي أذني يعني هذا الرجل كان فيه من القرم الشيء الكثير أعطاها من الحلي الشيء الكثير جدا حتى أن من كثرة الحلي أخذ يتحرك وأناس أي من النوس وهي الحركة أناس من من إيه من حلي أذني وملأ من من من شحم عضبي ناكت هزيلة ضعيفة فأعطاها وأكرمها حتى امتلأت وملأت الشحن وبجحني فبجحت إلي نفسي أي فرحني ففرح وعظمني فعظمت إلي نفسي أي أنه أعطاها الثقة في نفسها كثير من الناس من يسفه رأي زوجته ولا يحترمها وربما يستند إلى أحد الضعيفة جدا شاورهن وخالفهن النساء لعب فمن أراد أن يأخذ فليتخير هذه كل أحدث موضوعة لا تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة لها كيان ولها كيان عظيم يعني لو نتذكر أمس في قصة يوسف موسى صلى الله عليه وسلم معظم أطراف أبطال القصة نساء أمه أخته إمرأة فرعون بعد ذلك زوجته كلهم نساء فالمرأة لها شأن شأن في هذه الشريعة بخلاف ما كانت عليه في الشرائع الأخرى سم لا أبو زرع أبو زرع لا غني لا لا لا لا هذا في الجاهلين جدا تقول بلا شك بلا شك نعم صحيح نعم تقول وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل واطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأركد فأصبح وأشرف فأتقنح وفي رواية فأشرف فأتقمح تكون جاء أبو زرع يخطبني وجدني في أهل غنيمة بشق فقراء في مشقة في عوز في فقر عندنا بعض الغنيمات الهزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع ومع ذلك لم يلتفت إلى هذا كله فأخذني فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق الصهيل أي الخيل والأطيط أي الإبل والدائس أي يدوس الحبوب حتى يتميز الحب من السنبل والمنق هو صوت المواشد والدجاج يعني تقول هو نقلاني نقلة قوية نقلاني نقلة قوية نراحد يا جماعة أن هذه المرأة تتكلم عن زوجها بعد أن طلقت منه وهذا هو الإنصاف شوف ماذا تصف للزوج تصف زوجها يعني مش معنا كنا طلقت جلسة تأتي بالعيوب كلها أبداً أبداً بحال من الأحوال نصاف وهذا في الجاهلية ترى ليس في الإسلام فهذه المرأة تصف زوجها بهذه الصفات الطيبة تقول وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وآطيط ودائس ومنق فأنا عنده أقول فلا أقبح أنا كريمة عزيزة لا يرد قولي ولا يسفف رأيي فأنا أقول ويسمع وأرقد فأتصبح إذا نمت أقوم بصدرحتي لماذا؟ هذا لأن عندها خدم كفهم أونة العمل فهي تنام وقت ما تريد وتصحى وقت ما تريد وأشرب فأتقنح يعني أجلس أشرب حتى أنني يعني أمل ولا الشراب، وهذا إن دل فإني ما يدل على قصرة الخير الذي كانت تعيش فيه أم زرع بدأت تتكلم عن من عن أسرة أبو زرع تقول ابن أبو زرع فما ابن أبو زرع مطجعه كمسل شقبة مطجعه كمسل شطبه. ويشبعه ذراع الجفرة تقول هذا الولد نحيف جدا. كمسألة المسألة هو الجريد الذي يُعْمَنْ منه الحصير والشطب هو العود الذي يؤخذ منه هذا الحصير. فتصفه أنه نحيف وقوامه منشوق المضجع يعني النّو يعني يأخذ بيأخذ, بيأخذ حيجز بصير جدا في البيت وتشبيهه زراع الجفرة يعني كذلك هو لا يأكل كثيرا. هي تريد أن تقول ماذا؟ ترد أن هذا الولد فيه من حسن الخلق والأدب حتى أنه لا يخلقها ولا تشعر فيه ب... وكأنه ليس في البيت شفت, الحل... شفت الوصف طيب تبدأ تتكلم عن من عن بنت أبي زرع تقول بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وصفر رلائها وغيذ جارتها تقول بنت أو وصفت هذه البنت بأنها برة بأبيها وأمها طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها أي أن هذه المرأة عظيمة بدينة هذا يدل فيدل على النعمة التي تعيش فيها صفر لداها أي أن قوامها جيد قوامها جيد وغيد زارتها. الجارة العرب تطلق على الضرة جارة تقول بأن ذرتها تغضم منها وتغير منها لماذا؟ أنها فيها خير وفيها حكمة وفيها عقل وفيها الشيء الكثير الذي يجعل جارتها تغر منها ثم قالت تتكلم عن من؟ تنتقل النقلة ثانية تتكلم عن من؟ تقول أم زرع أم أبي زرع تتكلم عن من؟ عن حماتها وما أكثر المشاكل التي تصلنا الآن بسبب الحمى لكن انظر إلى أم زرع كيف تتكلم عن حمتها تكون أم زرع وما أم زرع عقومها رداح عقومها رداح وبيتها فساح العقوم هو الشيء الذي يحتفظ فيه الأمتعة اللي هو الآن يسمى الدولاب عندنا تكون رداح واسع إذن هذا يدل على أن هذه المرأة تعيش في نعمة عظيمة هذا بالتبعي لأنها بن لأنها أم أبي زرع إذا كان هذا الرجل هو حاله وهذا يدل قيّدا على شيء على أن أبي زرع كان مربا بأمّه أبو زرع كان مربا بأمّه مش عايس عايش في قصر ومخلي أمّه تعيش في كوخ الآن مغرّد ما يتزوج تقول لك لا أمك مش معانا لازم تشوف مكان ثاني والقصص في هذا الش كثيرة جدا كثيرة جدا جدا فعلى الأخوات أن يتقين الله سبحانه وجل وعلا في أم زوجها شوف المرأة تصف بهذا الشكل تقول أقومها رباح أي عظيم كبير واسع عندها أخر عظيم وبيتها فساح أي أنها تعيش في نعمة عظيمة تنتقل إلى من؟ تكلمت عن الابن وتكلمت عن البنت وتكلمت عن حماتها. لا ما كنتش موجود توفي بس إحنا ما نعرفش وما رحش نعزينا فقل جارية أبو زرع جارية أو الخادم وفي رواية خادم أبو زرع وما خادم أبو زرع لا تبث حديثنا تبثية يعني لا تنشر الأخبار ليست نمامه ليست نمامه لا تحافظ على أسرار البيت ولا تنفش ميرتنا تنفثة يعني لا تخنة ولا تصرك من الطعام ولا تهمله ولا تملأ بيتنا تعشيشة يعني لا تجعل بيتنا كلا وسخ فيه زبالة أبدا وهي قائمة على البيت خير قيام ثم تقول خرج أبو زرع والأوطاب تمخض وهنا تأتي المشاكل خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فأبصر امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خاصرتها برمانتين فطلقني ونكحها تقول خرج أبو زرع في الصباح الباكر والأوطاب تمخض هذا وقت الربيع يعني اللبن يضخ حتى يستخرج منه السم هذا يدل كان عندهم بخير عظيم جدا ففيه امرأة تعبت من الضخ فاستلقت على ظهرها تستريح في دوحة غناء وجنبها طفلين لها فيهم من الجمال يلعبان تحت خصرها برمانتين فقال هذا إن دل فإنما يدل على أنها كانت عظيمة العجز حتى لما نامت على الأرض أصبحت هناك فجوة تسمح بالرمانتين أن أو بالرمان إنه يمر من تحت هذه الفجوة وكانت العرب تريد أن تتزوج بمرأة يكون فيها نجابة فلما رآها أعجبته فتزوجها فما زالت به حتى طلق أم زرع ومع ذلك أم زرع لم تنسى الفضل لأهل الفضل وصفت أبو زرع وابنه وبنته وأمه بكل خير تقول بعد ذلك فناكحت بعده رجلا سريا وفي رواية شابا سريا وركب فرسا شريا وأخذ رمحا خطيا وأراح علي نعما ثريا تقول ما طلقنا أبو زرع تزوجت شاب سريا أي من صرات القوم من علية القوم وفارس سجاع يركب حصان أو فرس شريا يعني قوي عالي مرتفع ومعه رقم خطي هذا كلمة خطي نسبة إلى مدينة خطي في البحرين تصمع في الرماح تصفه بالشجاعة وتصفه بالكرم وتقول وأراح علي أي أعطاني نعما فرية وأعطاني من كل رائحة أو سائمة من الحيوانات والإبل والأغنام والطيور والمواشي أعطاني زوجة من كل شيء أعطاني اثنين وقال يا أم زرع كني وميري أهلك أي أعطي أهلك صليهم قالت ماذا تقول فلو جمعت كل شيء أعطاني إياه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع بالرغم هذا كله المرأة طلقت وتزوجت بغيره ومع ذلك الرجل أكرمها غية القرم لكن هذه الأشياء التي فعلها معها هي في عينها صغيرة ومحتقرة بالنسبة لما كان يفعله معها أبو زرع فالمرأة هذه كان فيها انصاف وكان فيها عدل، ولم يكن عندها شطط ولم تتكلم عنه بعيب، كانت تقطق الله سبحانه جل وعلا في ذلك ولذلك أذكر أحد الصالحين طلق زوجته طلق يعني ولم تبن بعد فلما طلقت فسألوه ماذا فعلت ماذا قال يعني ما زالت زوجتي فلما بنت بيننة كبرى قالوا خلاص يا تزوجت الآن ماذا فعلت؟ قال الآن هي أصبحت أخت لي وزوجي تغيري فماذا عساني أن أقول عنها؟ هذا ينبغي أن يقول. هذا ينبغي أن يقول. فما تخيّل بقى إحنا جلستنا نتحدث في هذا كله النبي يجلس مع عائشة وعائشة جلستا كسر لهذا كله والنبي بس جالس إيش؟ يسمع. كذلك المرأة تحب من يستمع إليها تحب من يتأنس به فلا تأنس إلا بزوجها. وتتنادم معه وتصمر معه فلما انتهت أمنا رضي الله عنها وأرضاها ماذا قال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع وفي رواية يعني كل الخير يعني تخيل أبو زرع هذا يعتبر هو أفضل ما ذكر في الحداشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لك كأبي زرع لأم زرع وفي رواية بالألفة والوفاء، لا في الفرقة والجفاء والجلاء، وفي رواية إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك، صلى الله عليه محمد. فماذا قالت أمنا رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع لأم زرع، بل أنت خيرها صادقة، رضي الله عنها وأرضاها، بل أنت خير من أبي زرع لأم زرع. أسأل المولى سبحانه وتعالى وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء فأن يبارك في هذه الكلمات وأن ينفع بها وأن تكون حجة لنا لا علينا اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمر لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك ندعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو تطرق به في علم الغيب عندك بأن تجعل الكرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وزوال همنا وغمنا واجعله الوابث منا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهنا وارزقنا تلاوته وأنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أدعنا نحل حلاله ونحرم حرامه ونؤمن بمشابهه ونعمل بمحكمه اللهم اجعله رفيقا لنا في الحياة ومؤنسا لنا في القبر وقائدا لنا على الصراط إلى جنات الجنات النعيم مع النبئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يرحمه. إيه. يا الله يا الله. الله يرحمه. الله يرحمه. معانا واللي ماشي والله شاء الله يمكن ماشي الله يعني انا بكره بكره شاء الله هو مشي تجد اربع يعني نقعد شاء الله يعني معنا في الصلاه ان شاء الله باذن الله ان الله خير في الله يوفق فيه الله فيه. الله والله يسعدك جك في الله الله يخليك مساكم الله يمسئكم بالصحه لكن يا شيخنا هاي غيرت من لهجتك في الكلام كنت مسترسل بعدين فكذا ايه لاني الله لا هو خير عموما يعني جت رسالة من الشيخ كان يعني يقول النساء يعني بعضهم يعني دبت عندهم بعض المشاكل وكده فيقول لك خلاص في تغير الموضوع يعني اتكلمت شيء ثاني فطبعا ما كنت استطيع ان انا الموضوع يعني طبعا فانا قلنا بننتهي صلاه يعني الله يستر السلام عليكم جزكم الله. الله الله يبارك الله. والله نحشر بذلك لكن والله إن شاء الله في المرات القادمة أنا بإذن واحدة. أنا واحد هذا شرف لنا الله يبارك فيك الله يسلمك الله يرحمه إذا رضي الله, الله. إن شاء الله نكمل معكم موسى الله. الله يبارك فيك الله يسلمك الله يبارك فيك يا رب سلام عليكم الله يبارك فيك صلاحك. السلام عليكم تفضل سلام ها دخلت بالموقع يقولون انتقضوا طوهم يا شيخ شطبعوا مبي يرتسل نسين الحريم أنا والله اني غفلت ان الموضوع فيه حريم ارسلوا لي رسائل قالوا لا ما يصلح لنا ذا الان خله بوقت غير هالوقت الله يجيب الله يوفقه الله يوفقه والله احنا كنا من خلالها من مشاكل متنوعة. أيه هو. لأنه كل مشكلة معوا. فيها كل قصة فيها مشاكل. نعم. في توجيل الزوج أو الزوجة. بالله. الله يفتحه. لكن إن شاء الله نعودهم غدا بيد الله. بيدني واحدة. الله يفتحه. الله يوفقه. وبعد ذلك نودعهم غدا بيد الله. الله فيك بعد الله ديك ما يعني. أهلاً أهلاً سهلاً أهلاً الله يبارك فيك الله يبارك نحمد الله بالخير الله يبارك فيك الله يبارك فيك شيخ اليوم والله فقدنا جبنا الله والله والله يا شيخ أنا ما والله ما أصفر يا شيخ ما قلت على الله يبارك فيك والله والله يعني أكثر مرة يعني فان تمى احد مرة مره انه انت ما تريد ان تذم عنه انفه ف فاستجبت الله يبارك فيك لا الان منذر عامل لك لك عشاء خاص الله يبارك فيك الله يدي الله يبارك <تصفيق> فيك الله يسلمك فيك الله على لا لا لا بس بس الان لا وغير لي ك ابو معال عمر الله الله هواي هيبه المهم ها بعد العصر قلت في معتكف لا حق الله ما في حرب وين هذه كلها معها حد من هالمردان ولا شيء <تصفيق> ما ضلدت و قرأه لا بمقول لي الاحتراز بس اي لا الاحتراز يجب <تصفيق> <بلد. تصفيق> ما... لك لا يكتر شوفوا ما جسمعتنا كايب قول انا افتع على نفس الفتنة <تصفيق> <يا سمي. تصفيق> فالإخوة لاحظوا مقولين يا شيخ انت كنت مسترسل لما اتتك الورقة هديت يعني طبما و... الله أتتني يعني رسالة حارة فلا بد أن أجيبها. <تسأ kavuk> <تصفيق> انت رسام ها؟ أجل أنا جاتني ست رسوم الحين. صحيح. نادو الشيخ أجل هذا الموضوع في وقت لاحق ما. منحتهم شو سمت أثره؟ أمم يقول إن هذا إحنا جايين نبي. إحنا جايين نقسم يعني خشوع لو والشيط ما. قلت والله وقال لي قلت أنا توكل على الله. ما جاء في بالي لأنه ممكن على رجال عادي لكن على الحريم مرة مرة مترحنين ولا لا والمسجد داخل مليان الحريم أكثر من الرجال يجلسون ايه أكيد نعم بلا شك بالمرأة فيها عاطفه ودين أكثر من رجب بكثير. نعم صحيح فعلا <تصفيق> فهم, فهم, فهم مش كارهين الموضوع لنا حديث لكن هم يقولون توقيته مو مناسب لنا ايه لا خلاص إذا نعوضهم غضب بإذن الله ترح ومعاز ترى غريب غريب نشيله معنا فوق الحين عند العشاء الفاخر عشان أظن نعم الشيخ ما ياخد لا أخذت لوحده والله ما ن أوتر نا ما ما لوحده الثانية ما مصطفى أخذ لا لا ما أبو رحمن من الوتر بالثانية خبرك هي. ما مصطفى أخذ الثانية أبدا بس خدت السادسة خدت السادسة ومن بعده إيه ما هو ما بس زي ما دورنا نقول منف لا أحد بالدراسة راضي عليه هذا ليه القدر وأبي أقول كأنهم هي شخص يعني أمر معتقد من الصعب تغييره يعني ما داعي الواحد يقول إن اللي ليه القدر بحيث إن خلا خلي الناس تتكاسل هذا ما يعني يعني أذكر مرة الآن جايين إن عبّروا رؤاه <سؤال> كلام فابب والله كلام فابب يعني بعض الناس أذكر مرة من مرات قالوا أن والله ليلة القدر ما صارت في تحاول الثالثة وعشرين وانتشر الخبر انتشر النظر في الحشيب بعد لما فعل ذلك المسجد أصبح ما فيه إلا صف صفين أستاذ هل بيه إيه؟ يعني هو قد يكون صحيح يعني يفتح على أحد فيرى رؤيا لما لمانع ويمكن أخذها إذا رأينا الشمس مش العلامات المعروفة. نعم. لكن ما الم... يعني؟ لا تنشرها والنبي صلى الله عليه وسلم في حدث معجز بن جبل فندق عليه. نعم. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم في التأكيل. في لو قال ليلة 29 لي يا 29 تسعوتين أقول لأرتقى انتهى بالضبط. كل الآن تو وباري أمامهم خمس ستة يعني. نصطيه نصطيه السنة. هذي كبر. ليلة كان نافع عليهم ورسده سار العالم كلهم ما يصلح الكلام. يعني عاد تساعدني في الموضوع كان شرطه على عامل العام من من الطيبين الأخيار <تكلمة> لا أنا قصت مسائل يجيق من داخل الحريم اي <تكلمة> اي يبقفها اتمن ما وقفت الدمام الحريم كان العالم انجبروا وفيه. كان الشيخ وينك وصال وينك وينك هذا لا تسلت هذا الرجل شيخ في إحدى السنوات جعلناه حارسا على قسم النساء ما شاء الله شيخ فإذن هو محرم لمن لا محرم له أي نعم. نعم لأنه يمنع دخول أحد المهم منه صار فتنة للنساء قامت تأثير رسائل يبونا زوجونا هذا الرجل صاحب ال الطويل. ما شاء الله. يصفونه واسط دقيق. ما شاء الله. إذن إذن تمن يعني امعنوا في النظر. اي إيه لا. إيه نعم. في بعضهم سبحان الله. ويجوز النظر في حالة الزواج. نعم, نعم. انا بلغني إن في معلومة منتشرة انهم يقيسون طول ذكر الانسان بطول أمه. هذه مشكلة خليني. يحسبون ملذ من الماء. إيه, إيه. كذا. <تصفيق> يحسبون <مدلم تصفيق> ملذ منك خالص. بعض النساء عندهم قال هذا هذا هذا. هذا هذا نعم. هذا صا... صايد سمين والله العظيم جاءتني أكثر من يعني 16 رسالة أرجوك وريد أتزوج هذا الرجل والله وممكن تجد... وممكن تجدهم معروض متزوجات شوف هو كان يعني يظهر إنه يا رب نور الله الرجل قال م. هذا الكذابي ما يصير والله مصره يقول إله أني أعطيه 200 ألف ريارة سيارة بس يحلت عليه والله يوم قال إي راح قل قلت لها كان ربي غير ما بمهن بعدها مقاطعة الرجل ما فيه يقول ما في مانع ما عنده مانع يتزوجت مدام تاخذنا سيارة مدام الأمر كذلك يا شيخ طارق طرع يعني أنا أعتب عليك مدام الأمر كذلك لماذا لا توقفني هذه السنة عنديك؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بس والله ما أدلي هل أنت في أحد يسوي لك هالحركة إيش معنى الرسال تتواصل وفجأة يوم قلنا لها أوكي قالت لا أخاف المرأة هيتا بيتجي سنافت وتشوف أنا المره ما تعرف جوال جوالها معي ونحف هاني شوف تركت ايه صح, كنت صح كنت أنا وريتك <تصفيق> الرجل <تصفيق> اوه <الرجل> متصعد فوق. سعيد تخابر على مهل يمشي على وراء. <تصفيق> هلا. ألو؟ <تصفيق> أنا أمي. هلا والله. أول عمر. الله يرضى عليك. فيه. لا أنا حتى سويت إن شاء الله. ولا يار. عادل مامين. طيب من عندك من عيال؟ إيه خلاص خلي جي بالي في, في المس، أنا في غربان. أي أي أي أي إيه إيه جايين كم مرة؟ إيه إذا, فقير... الصدق <تصفيق> إذا فقيرة إذا فقيرة yeah, ما صار هو اسمه اسمها ايه ما دي بعضهم يكونوا مفقراء اقول لأسيك عديدك في العصر ايه كأهوت صحيح إيه كنا افطرنا إيه, ايه ايه ما عليك إيه احد النساء من الاعراض كانت تصلي مع الامام في التراويح فبدأ في صورة النساء فانكحوا المقابة لكم من النساء فخرجت من الصلاة وهي يعني وضعت يدها على على فرجها وذهبت للبيت. أهلها سألوا فقالت إن الإمام وجلس الرجل يعني يكرر الآية تقول إن إن الإمام يعني يحث الرجال على نكاحنا. فخشيت أن أحد يثب علي. فأتيت <تصفيق> <أهو> أكبر له الدرجة. شيخنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الأصل. أي والله ما قديم. أي والله الشيخ العاشفوك شيخ عادل. تعبيني تعبيني <تصفيق> <لا منع> <تصفيق> والله قر قرط. لا ما نعفيك. والله ما نعفيك. قوله بيمشي شعرات يضمن المعتكات لا مش مانت بذور لا بلأ صحيح اذا ما انت بلأي حاش انا جيك هذا خمس الحكي اخي اخي اخي اخي اخي اخي طيب ساعة او انا بدقارك انا عند الشيء ساعة كده دقارك هذا مركز توبة ترجمه الرحيق من اللغة إيش قال لك هي لغة يا عبد الله, الله؟ إيه ثمانية ما أدري. كم لغة؟ ما شاء الله كلها. نسخوا منها الان نس ألفين. كلفهم النسخة كلفتهم ماشين ديار. ما شاء الله. هي هنا؟ كل هند. هذا المركز هنا ولا في؟ لا في الهند. مسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ترجله. صراحة يعني جهد جبار لله داروا هذا كان موجود هو الشيخ عبدالعزيز لا لا هو عموما أصلا هذا الكتاب يعني إيه. جيد صراحة كتب الله له القبول نعم سبحان الله لإني معلوماته صراحة صحيحة والسفر. نعم صحيح في الجملة في الجملة صحيحة يعني نعم لا هو كنا الرجل موافق من أول عام سنتين من سلام من سنتين ايه. إيه. ما ماذا اللغة التاملية ديات ولا لغة ايه؟ هذه طيب عمرو اللغة الترقو ترقو اول مرة نسمع عنها اي هذا البيانات كلها عن طريق بصراحة يعني انا اعتبرها خطوة رائعة ما طبعت كتب بالانجريزي او بعي لغات على اللغة صلى الله عليه وسلم انت تنصر نبيك نعم على شرط خلينا <تصفيق> <تصفيق> بعد الحجز نصلي بقى حط لبسترين ها نصلي بقى حط لبسترين بعد الحجز إشارة. بيدقي كلمات بوان بيتي ونوعه بيدقي كلمات لا لا لا جلسة خاصة. ترى جيد بوان ولا تستهين فيه. لا انت تذكر كرامات الصوفين اللي راح يخطب ترى يقول له لنا هذا. <تصفيق> مع الراجح راح يمرح. حط الشيخ عادل من السندويش خلينا نجمع عليه الحين. منهم. راح مل... مل... مل... راح بق... رفع... بق... طيب على الاقل لا تعال انت حين نق على بقله وعلى فنجال قهوه هذه يحمس يحمس لا طيب ملتيني. يعني في ناس يختمون من الليلة ايه <تصفيق> معناها دولي أهلا عبد الرحمن أنها دولي ما يختمون. الله يستر عليك بارك الله فيك تعال دعك دعك دعك ذوق من هذه البخداوة السلام <تصفيق> ربك الله أهلاك خیلی الله عبر احنام برا شيخات <تصفح> بالتبعي مهيه هيا تكفه ونروح هيا فور مهيه مثل ما بغيت شيخ خيوات الله يعني يدخلون بس بملابس غير ملابس لا والله عادتهم بدون بس الشباب أدن طيب <تصفح> طيب مش معهلة ان شاء الله والله طيب والله حتى من <تصفح> مكلب يعني ها تكلفة معقولة <تصفح> وطبعته جيدة والله يا أخي أنا سأدعو للمشروع هذا لأن هذا من أعظم صور النصر النشرة نعم اي الله والله أبشر. alright. جاء طلع خلاص طيب عطني ضحا. وينها طيب جهازها مفتوح الكمبيوتر ادخل على الوورد وشوف رؤية مكتوب ملف رؤية ابيك تفرها لي بسرعه طيب يلا شيخ في هنا من قالوا اسم اسم طوقه في الشكال <تصفيق> ايه يعني طوقه هدى ايمان كيف اول شيء انها تسكية تسكية في هنا يعني تسكيه التسكية النفس هذا شيء شيء الثاني انا اسال مثلا اقول لك مثلا طوقه عندكم تقول ما عندنا طوقه اي والله طوقه مثل ما هي موجود اي انا مو بطال شيء اي نعم ده منترام صح نعم لا لا اللي له لا بعد يعني نوع شيء ايه ايه اذا اذا محتاجه وين القريب <تصفيق> لا سام والله ما عدي أما أجار العمارة نعم ما يصير نعم خمس من طرح من البيت ولا وصر. لا والله ضرب ها ما كذا شون ال شو اسمه شيء مش موجود بيدي <تصفيق> هي شف سايد سايد الله شوف المحذوفات دقي عليه سعيد سعيد سعيد سعيد عندكم لا والله رقم سعيد اللي كان موجود موجودة؟ ها يا شو موجودة؟ الله شو الله شو. يلا بابا مش موجوده خلاص طيب شوف بتحاول دور على القطه طيب لا لا لا يلا طيب وينك يا ابوين كمها بروح بنفسنا الشيخ غير رايي في قدره الشيخ وين وين وين السيارة؟ وين السيارة؟ ساودك تحط وين ملبون هنا ولا من كمين من هيدي بتجيبها من الباب هذا عشان نعودنك فوق يلا معنا الله يفضل بسم الله بقول يا عشان. لا لا لا <تصفيق> يميني <شايف> طيب <تصفيق> <تصفيق> تفضل سموك اجيب ما ادري وين الكرسي ترى ما في كرسي على نجلس بس في مركه موجوده في المراكز تفيدني والله والله زين ها الرحمن شغل نظيف لندن ورد الشيخ اي بعض الأحبة ايوه في <تصفيق> لندن الشيخ على وضو كان ما شاء الله بس كان صايم ولا مفطر <تصفيق> لا لا مفطر لا, لا هناك أحد يصوم لا يصوم لا يصوم هناك لا أدري كيف يصيح هذه المحارة لا بس الله محون والله حياكم الله لا لا خليها عجيلة تزيل علينا يقرب قبر المويه عند الشيخ قرب المويه. الشيخ يحب الماء وإذا في لبن جيب لبن رجاء وزعال ايوه بيض الله واجب حط حط فسعطنا الملاح بسم الله. الله كل هذا بتحدي ماشي لتحدي يلا وين محمد اي نحوه يلا لا لا لبن على السحور لبن الشيخ طب جيب لبن الشيخ ها حط لكم على السطوره جنبي ما في كلام في ها طب طب شي طب تفضل والله يعطيك ما شاء الله, الله <ق> <خير> ما <حرمك> <أشو> والله ما تذوق والله ما تقول والله ما تقول والله ما تقول والله ما تقول والله ما تفضل يا جماعه كلها بالسفره بيصير كل واحد يأخذ اجلسوا على هذا لا اشكال ممكن بقول ما ادري ايش بعدين على السرير أبدو. تفضل شيخ استلم رقم المطعم بسم الله كملها انا والله ما اجي طلب ثاني بسم الله خلاص تعال طيب لا انا اقعد يا شيخ اقعد بسم الله البكر <سؤال> والله هذي المريدين الشيخ صارت شاب لي هسته الله شكرا سكر شكرا شكرا أظن الغرفة يشد لها الرحال اي لا شغل نظيف هذا يجي العكاس ان شاء الله نسوي مساج يا شيخ نلعب نعم نعم العكاس بمان شكرا شكرا بس يا ابو غرقت قلت لبن لك خلاص لا هذا المثال عليها لا لا لا مفهوم. ما جنابه. لا لا سعد الله. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله لا الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. والفارق مصين عليك خليه هذا رك لا لا ذاك بروح احط تفتبون عشاكم الليلة هنا ها ونعشاكم هنا تفتح هذا يا ابو حمد ابو عبد الله احمد عبد الله اتفضل يا انت بنفسك خل ابو حمد هذا شو اسمه؟ ربيان لا ايه مفلك على ربيان فلك على ربيان ترى <تسألة> هيزين بس هذا طبعا مش لا لا لا خله خله والله خله لا لا والله, يا لا والله اقصد بو محمد السعيد محمد ما يرد بس ترى هالشيء محمد بو محمد انت <متحدث> عندي انا هذا موجود اقول والله تاخذه يا رجل موجود والله لا والله عبد الله والله راقبك والله والله عندك صح انا عبد الله سمي عندي نظر الله يجزاك بالجن يا والله ما ادري ما عندي عندي انا والله عاد تسوي الشيخ ما يتعش الا الان ايي الشيخ ما ياكل شيء على اصلا لو اكلنا الشيخ ما نستطيع ان احنا نصلي ما يقدر يسلم صراحه شيء لا لا تطلع وتبغى تنام بس يا ريتك ما تقضى لحديني انت تمربيان الشيخ سمعوا حديث الشيخ اليوم اليوم ايه اليوم هيجهم الشيخ ما لله <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> مسائيه هذا الدهر بيمشي الحين هيك لا يعني ملأدل ملأدل لا عادل طاهر يقول خلاص ولا اختار الساعة سهي العشره لا لا هذا مفلك هو اقترح حلاوه وهش فيها لا اشي عليك <تصفيق> بعدين لما لما لما اتيت عند عند الخامسة تقول زوجك اللي تهامة قلتوا اكنا تصف الشيخ طارق لي يعني انا بقى مش معنى الشيخ طارق قلت له هذه وانا قلس تعطينه كل الاوصافة الثانية. على طول شيء اختار لك على طوالي يجورني. هياكم الله فانتم ما شيخ الشيخ الصالح ثلاث والله يلزم عليك كان حقيقة مصر على ان بالعشاء بس نحن خير والله يا ابو محمد ما لا لا لا لا دائما فهد يعني يطشفنا <تصفيق> <يتحفنا> بكرمه <تصفيق> <تصفيق> من يريد شيء من هذا المحشي يا اخوان باقي والله انا تستحبه ارغب والله تم اي منهم هذا تم بس ما هو شكل عادي ليه هذا هذا منظر عادي الشيخ تقل لك هذا خلوني اليوم القيام ها؟ طيب كده ابدأ انت كل شيء يا جوال والله ما يعمل ايه والله انا انتوني حاطة على الصالح ما يمدي نتكلم احنا عنا تسأل حلاع لاعد سلطة وومعاد وزع وزع الشيخ خالد الله صلي بكم بكم ما شاء سلطة هذه طيبة بلحن ما تطلع من استغور لا لا صحنك يا عبد الله يا لا ماشي. <سؤال> ماشي. الله. جه. نحن نمر. نحن نمر. لا بس بس صحنك يا ابو العنود الله شاء الله وعليكم جايب لك لا ما في شيء طبعا. ها؟ نوزع على هن إيه موجود تسع ستاشين إيه تسع أنا أقول اليوم بدوس ساعتين تانيش كده مخلص كبا ملصق ثاني طال ويبدينا انتين كم الساعة بنفس الشيء الساعة هذا هذا العمدة يقول بكرو بكرو يحكي إسرائيل وبكى ربع ساعة لأكل يوم بنفس الوقت الذي ينطيبه وقالوا سوين الجيل وقالوا العرضي الله يثبتكم على ثلاثة إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نقول للبو عبدالرحوان إن شاء الله <تصفيق> بعدين السنة بدري أي يعني عادة النبضة القيام ال... في سورة يوسف ليه؟ قالتني ربي ما صحيح اكثر من سنوح من في يوسف مرة مارسن... بدأنا بالرعد هذا ما تطبط عليه. النحل ها؟ النحل نعم أول العام ها؟ معظم الصراط نبدأ بيوسف نبدأ بيوسف داني يوسف القيام نعم نعم ترويخ الليلة القيام يعني في الليلة هذا الشيخ بر نعم فلا يضرك أن تتزود من ما استطعت إلى ذلك سبيلة طيب انه لا نص عليه غير واحد من متاخرين وغير واحدة ايضا ها وغير واحدة اي نعم وغير واحد مناسب بالمعسكر للاعتقال ها هذا اي اي طيب نجيب العجمي تلك يا شيخ طلع توي لما allah کام کانت ما هلا دي طيب <تصفيق> عزيزك علي على والله ما من هذي هم؟ عبد الله. بس هل لا لها سلام الله عليك شيخ طارج أنا معافية الله خير. شكرا الله خيرا والله نا والله شكرا أنا معافية لا كل هذا صالح الغدين ما ما فيه لا بس الربيان منهي من في الاعتقاد شيء كلها ما والله ما نص عليها حكي <تصفيق> بالعكس يمكن الأدلة <تصفيق> يعني تقويها ايه <تصفيق> في ما في بس أعطيك من هذيك ألواق ألواق بس, بس, بس <تصفيق> واقع محمد Smelling. الله كنت على في هذا ما في عادل الله يذيبه هذا هذا هذا بس لا والله واجد بس الشباب ما من كلها ما من, الوحيد من جاي جاي ها هذا <تصفيق> <سلوحة. تصفيق> <سلوحة. تصفيق> لا <حلوة> لا هنا <تصفيق> لا لا على الحين انا اجل بس قال هذا الدكتور أنا من من السينما هو جنب محمد. بس بس. والله الله. لا والله خفيف هذا خفيف. هذا يسمونه مكرونه بيت انا والله الله حياكم نجيكم عبد الله يعني وفق في بالاشاره هي الثاني <تصفيق> <ممكن تصفيق> يقول لا لا اسمعني يسكت على اخطاء ولا تريفات الان وهذا الصحيح هو هو اللي صابر عليه هو اللي شريطة عليه نعطيه كله عند عبد الله ما يقدر يقول لا نبيعهم سبع ريال لصالح المسجد واعطيها الان قلت كل اذا لي 100 شريطة اعطيك 100 ريال زين نبيعهم ب ما زلتك تقلن بودي من الفقراء دي خلاص اخ ما فيه شيء انت قلت له سبع خلاص انت ليه ليك تاخد سبع وش دخلك خير الناس جات تشتكيه شيء ايه جاتوا يشتكون والله تروح نشارينهم تأونا بتبع ريال شو صار دي جيرت لقيت مفاتيح فوق الثلاثين وصح اما شلو مفاتيح قال لهذا احد ما ستدبت اولا قل له ما ستدبت اولا حد انه احد أه لا لا لا لا والعما أنت تداري جيت أخفي النبيو سي Labor سي찮غط دلي vastly و هي بيقولك حقيبية البطار罷 Jon B. لا سيуляр انتو ر不管 ذلك حالك توبا عن القبيل ان شاء الله اقر segunda الحمد خلاص من بيل الة شاء الله داع العيد نعمة من دعوات مصالصة ان شاء الله نبتع هي blockade نفسه بعد قالنا فى بس موضوعك. أخذ الإذن من البلدية والأوقاف وقرار الجماعة يعني أخذ اللي من اللي بي والله ذكرتني من على الحشاب العبكات شوف نبن سوي المساج نعم من حط عجيم و أبو حمد و أقراسة الخدمات ليه بي حاضرين بس أنا عارف أن حق المسجد هو أب من هو الموزن عندكم هو أولابة اي صحيح أولاب أول إيه المساعد يا رفو نحسوس بالأجر لأنك كلمة تمشتك أكثر عمت مطوع جلبنا الخير ومعك كلمة أنا أقرأ لك أحسن أحسن مهن مهن أحسن مهن أحسن مهن في الزيت البدهنبه ها؟ حتى لو جيت خرحة حتى أقرأ لك يجلب أهم الناس خطير خطير نان شبه أجل بتغيّر رايها في ذيك <تصفيق> المرأة اللي قالت والله يمكن نعم عليها ما ردت ما أرسلتها يا شيء في الصالح بأنهم قلت لما تنسلح الوافق على السيارة والمئةين ألف ما أردك والله طيب أنا عندي لك الغراح شفا فضل إذن عندك تقول واجب صح ايه وشفلت على الشباب. أوزع عليهم شهر البنات وأوزع رجل أوزعهم عني أنا بيضي إذنًا فما تشوف عطيني مواصفات شوف تصرحك عبد الله ونلا يا بنات المسيون كلهم عرضتهم عليه موافق والله شفا وهو إلا البنات لا, لا. لا هو صب هو يريد يقبل على مرضي المرحل بريطانيا غير راي بكل نعم هو يريد بنات من الأصفر نعم بنات من الأصفر الله ايه الله كالجد بن كايس والله ها بس هنالي بالأصفر هنا كله صبر لا صبر والله عمرنا صبر رأدان الله عمركم لا يقشش ولا هنبل جميع رأدان أربعين سنة ما يتحرك مواضي كميكرفون الأهل والله يا شيخ الله يزكنا الله لا يحرمه ولا الشيخ عزيز الله يبارك فيك الشيخ الله يعود عيننا الله وياك الله يبارك فيكم اللهم بارك لهم في مطروح يا يقبل يا لسه ترى ما أكل حلم محمد ايش ترى خجيت يا شيخ ما بالك فيه اللهم بارك لهم في مرضهم اللهم عاملنا طمنا سلام بارك فيك يا شيخ وشي قصور بس احنا سمحنا على على على الكلفه والله كثر والله كثر والله يغنيك طرك <subtitles> الله فيك يا شيخ بارك الله بارك الله هذا يعني زي ما قلتوا على السمك أمس صدقني ما يمضي ساعة إلا تجده لم يبقى منه شيء هذا بر سبحان الله العيد رب انفلت سبحان الله يعني عقلنا يا ربك ابي بس بس الله يزول الله هذا شهود الله هذا مشكلة أي الشباب يشمون البطولة أنا أهم شيء مش شربين وطول ثياب لا قلبي يقول لي أكع هذا يعني المفروض إذا جاء شيء مثل هذا ما ننصحك بالجروح صدق الله يحيه ما خيانة أهو عليه تراويح تراويح هاو هاو قيام اليوم بنشعر الله عنا نفس الشعور وقف كم باقي حين عن قيامنا باقي ساعتين ساعتين لا ساعتين لا يمزيك لا بس حين ما قمت بتاخد فواصل اعلانية حين انت بس إذا بقيت على هذا ما اخدت شيء ينفضل لا لا بتنكن شعوري رفول لك اي لكن انت اقولي اذا تبي تصير خفيف لا تأكل شيء لا تأكل شيء بعد هذا لا ما أكل أنا لا تأكل يعني لا تأكل الا بيجغل شيخ الأخ السوري اليانس إيه والله يشكر فيك. <تصفيق> والله. إذاك الله خير. يقول عفواً. أبشر. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله العافية. الله الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله الله الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله الله الله لا والله لا ما ما الله وجهك خلاص الله يجزاك الله, الله خير بيض الله وجد. لا لا لا هذه اللي كان جزاك الله خير الله يرضى عليك إيه نعم كل ما شاء الله ما شاء الله الله, الله خير لا لا موجود موجود الجهار. لا لا لا, لا, لا جزاه الله طيب مرح والله هذا طيب في الغالب أنا ما أكله لكن لا شغل نظيف والله جدا يعني أنا أصلاً ما أكل الحلا السبب لا ومن إني يكفرني السكر لكن هذا سكر خفيف أنا أكل سكر خفيف نعم نعم خفيف. الله يجزاك خير يا رب متى يعرف أن المرأة تعمل الأكلة بنفس بنفسه إذا خرج طيب نعم. بسهل مسألة نفسية. هي محتسبة فيها الله يجب. ايه الله خير. لزينا عندنا المسألة يقول لك الاكل نفس. تكون الله يزاوجك يا جيب. خير واحد صار عدد. يا الله يزاوج يكون تجاهدي. ايه. تكون هذا حظ غيري. <تصفيق> مسير الشيخ صراحة الحق يقول الشيخ عادل اليوم متفاعل تفاعل غريب عن كل يوم صراحة. لا بعيد عن المرأة هو حنا فترة. جزز أه أه جزز أه لا جالس والله ما أدري إنه هو رفع كل شيء. جاب حسنا أجاب لا أجاب ما شاء الله. ولو وشريك كده ما شاء الله فتح حمام وتحس إنه فاهم <تصفيق> كل حاجة. <تصفيق> الحمد لله أول خمس أول خمس ح النساء قلت أبلي ما أدري صار كلهم مدبب لكن شوف هالفصاحة والرصانة في الكلمات وكلها كناية ما ما في شيء أقتاح النهائى الحياة النهائى إلا اللي يفهم وإلا ترى الحديث نفسه لو قرأت على النساء ما عندك مشكلة نهائي لأن ما في ألف دقيق حيل هذا ذلي انت طيب لو جبتوا رقم يوضح كيف؟ ايه شرح حي ولا لو قلت عادي ولا يدرون عنا اتكلم عن اللي هي الجارية رتاح رتاح اللي لا اللي يتكلم عن اللي اللي هو الصدرها رتاح ما ادري ها؟ لا رمان مضرد شو رب رب وش دي. وش. مال. وش. مال. ايه؟ رمانتين مكسوبة الصدر لك ما اتكلمتش ايه؟ هتفعليك صدر ما مرداش هتكلم احنا باهم على الطاق رمانتين اغل متفاعل مرة متفاعل انا استقام ضيقها رمانتين تربو تحت أي <تصفيق> على على أول <تصفيق> يعني الله نسي شيء. الله يبارك. الله يطيب ما <تصفيق> <إن> شاء الله. خلاص من خلاص. خلاص مخذه. جنثم. طيب طيب. طيب طيب. بفتح يوم قال ال أول حاجة. إن كله فوق الله ما عشرة بالمائة عسل، عسلين. قال ليش؟ قال عشان ما أخذ من تحت. فينا صراحة كبار قال لي عادي شيء؟ قال لا. طيب، قالوا من فوق من. قدام. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المهم الدرس وكراحة يكون. يقول لك الحين غطوا وديهم عن بعض. والله ما الدرس ما من الشيخ. أبو حمد، حمد ذكي. والله شيء من هذا الحلة. هذا الهندي اللي جاكي قلبه شيخ وأنت من بركات. ما بعرف لا لا يا زم كذب. والله وفيه لقمة الشيخ بركة. جالس الله خير. نبيك تعيد خبز يا شيخ لو أكلنا هذه ما. والله خير أنا بحب. <تصفيق> هذا <حقا تضيع> <تصفيق> هاد ينزل هذا اللي جمعبوه الله يجزا خير أبو عمار ينزل تحت للشباب اللي ما هم نمساكين لا هنا ينتظروه أولهم أبوه لا لا ونخدينا عليه أولهم يدخلون على لا لا نحط لهم في صحن مرة واحدة عشان نأمن أغراضنا لا صح أنا ودي تخيرون محل سرتاح تقعده هنا؟ لا مو قصدي يا شيخ لا قصدي ايش اسمه اي شريف الله يجزاك خير قصدك شريف بعد ما هاي ايش وهذا بعد نعطيك صحن انا عاد كنت الصحون انت بنفسك قاعد انت <تصفيق> وقت والله خليك لا اكلت والله كذبوري تفيقوا اكلت والله اكلت جدا كمان ازيدت الله يوريك لا والله والله والله اكلت طيب والله اكلت والله والله عليه <تصفيق> من حديث الشيخ خالد مجلسنا خالد قال لي لا لا خالد دي خالد ذاك <تصفيق> خالد جب جب نقرب عند الشيخ هذا من هذا من والله بالنسبه لي والله والله يا والله الله ما برا يا ما بقول يا محمد بركه فيك ممكن يعني الموعد الاربع الفجر مواعيد القطار متى نفس نفس اتغير ايه يعني عز عايز الصباح الفجر ايه خلاص عشان نحجز على ذلك خلاص اعتمد يا في الدريسه يا ابو دا انا بتابعك ايه معك ها هذا قدها كذلك ان شاء الله بكره باذن الله هنا جاءت المقال، جاءت المقال. ياك الله. بسم الله. ياك الله. ياك الله. الله. ياك الله. ياك الله. ياك الله. ياك الله. ياك الله. ياك ياك الله. ياك الله. ياك الله. الله. الله. دي دي مصاجل بسارك. مصاجل بسارك. عني والله تزعل ما تسوي مساج انت طيب والله هذا شو مساجي يسوي فيك ولا نيتك شو المساج شو اللي قام تسوي لنا صار تسوي لا يا شيخ قلت شريف اسمع اسمع فهد قالوا لنا في البحرين كنا رايح البحرين بحرين يا اخي رجل هذا بنلوم مو مو زفت ان طيب جدا شي مطبوخ هذا زيد هذا يوصل للرقم مباشرة مباشرة ايه ايه تقصد عند التضاريس شيخ يعتمد على التضاريس يعني الله هذا بعد ما في ما في <تصفيق> ما شيء على اخيرا لازم شيخ ما طعم كويس الحمد لله ابو الحمد لله ابو ما حط ما يعق اقدر اوديهم كم كم دفع عندي عندي تحت فوكاش انا يودي تحت كم تنزل لي على عجل على عجل والله الحمد لله شيخ تسلم بس جي؟ انا جاي انا جاينا تكركبك تجديد المحره اي لا با ان شاء الله <سؤال> شوف لا كان نزل معك ايه يا ولد قديم الركاب لا في عندنا كار حق ضاع عنا عطا عطا عبد الله حكمه الطور